شعبنا الفلسطيني في كل مكان على امتداد هذا الوطن الكبير وفي خارج هذا الوطن العزيز وعبركم نخاطب أبناء الأمة العربية والإسلامية وكل الأحرار في هذا العالم الفسيح أيها الإخوة المؤمنون ظاهرة التحزب والتحالف لمواجهة الإسلام والمسلمين ولمواجهة مواقع التباد ومواقع الممانعة في هذه الأمة ظاهرة قديمة جديدة منذ عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا كلما قام أسياد يحملون لواء الحق والدفاع عن المحرمات والمقدسات تحزب الخصوم وتحالفوا من أجل النيل من هذه الظاهرة ومن اجل المس بهيبتها ووضع العراقيل في طريقها ومحاولة افشالها واجهاض التجربة تجربة الشعب الفلسطيني العظيم المبارك وهو يختار قيادته عبر صناديق الاقتراع هذه ظاهرة التحزب والتحالف ظاهرةٌ قديمةٌ حديثة منذ عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ونحن إزاء ذلك أيها الإخوة المؤمنون ويا أبناء شعبنا المرابط الصامد نفيء إلى كتاب الله ونلود بكتاب الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرة العظماء من أبناء هذه الأمة الذين وقفوا في محطات التاريخ ليرفعوا لواءها ليصونوا كرامتها وعزتها وليقولوا بدعاء المؤمنين اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا نلوذ بكتاب الله في وجه التحالفات غير المقدسة أقول التحالف غير المقدس الذي يريد أن يفشل تجربة الشعب الفلسطيني وأن يضع أمامه العراقين تحت مبرراتٍ وهي والله سبحانه وتعالى قال في كتابه مبينا حالنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعنة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم هذا قرآننا نتلوه صباح مساء نلوذ به ونحتمي به ونحن نواجه ونعالج هذه التحالفات وهذه التحذبات التي تقودها الإدارة الأمريكية لمواجهة الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة الشرعية التي خرجت من رحم المعاناة ومن رحم الشهداء ومن رحم الصمود والمقاومة ومن رحم الحقوق والثوابت ثوابت الشعب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 وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما هذا قرآننا نحتمي به ونحن نرى هذه التحذبات وهذه القرارات وهذا الحصار وهذا التلويح بقطع المساعدات عن شعب فقير مقهور مظلوم منذ عقود من الزمن نلوذ بكتاب الله ونقرأ آيات الكتاب فتطمئن النفوس وتستقر وتهدأ وتسكن لأن الله هو الذي ينزل السكينة في قلوب المؤمنين نعم أيها الإخوة الكرام ولذلك أنا أبشركم يا أبناء شعبنا الفلسطيني أن هذا الحصار وهذا التضييق وهذا الخنق إنما يأتي في سياق مرحلة تمحيص طبيعية لشعب اختار الطريق ولشعب حدد الوجهة مرحلة ترحيص وابتلاء ليعلم الله الصابرين وليعلم المنافقين والكاذبين ليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين صبروا وليعلم الله الذين تماسكوا وليعلم الله الذين توحدوا وليعلم الله الذين ثبتوا على هذا الطريق وعلى هذا الخيار الديمقراطي الشوري النزيه الذي شهد العالم كل العالم بنزاهته وشفافيته وقل ما يجري مثيل له في دولة من دول العالم إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ولم يغلب عسر يسرين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 نعم أيها الإخوة الكرام نحتمي بكتاب الله ثم نحتمي بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعوا هذا الحديث يا شعب فلسطين يا أبناء الأمة العربية والإسلامية في كل مكان استمعوا إلى هذا الحديث النبوي الشريف سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند في الشام وجند في اليمن وجند بالعراق سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنود مجندة جند بالشام وفلسطين هي درة الشام لأن المسجد الأقصى المبارك فيها البيت المقدس جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق فقال صحابي جليل ابن حوال رضي الله تعالى عنه خر لي يا رسول الله إن أنا أدركت ذلك إن أنا أدركت هذا الانتشار لجند الإسلام أين أكون؟ في الشام؟ في اليمن؟ في العراق؟ أين أكون؟ فقال له صلى الله عليه وسلم عليك بالشام عليك بالشام فإنها خيرة الله من بلاده أو من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده يجتبي إليها خيرته من عباده وإن أبيتم فعليكم بيمنيكم وفقوا من غدركم فإن الله استمعوا أيها الإخوة يا أبناء شعبنا العظيم المبارك فإن الله قد تكفل أو توكل لي بالشام وأهله فإن الله قد توكل لي بالشام وأهل الشام لأن الملائكة باسط أجنحتها على أهل الشام لن يصيبكم بإذن الله ضمع ولا جوع ولا عري ولا خراب ولا دمار ولا فتن فأنتم في كفالة الرحمن أنتم أيها الإخوة في رعاية الرحمن وفي رعاية مالك الملك والملكوت هذا الشعب حينما صوت في الانتخابات صوت عن وعي وإدراك صوت عن بصيرة هذا الشعب حينما اختار الطريق اختار الطريق لأنه يعلم أنه طريق العزة والكرامة أنه طريق الوحدة طريق التمسك بالحقوق والثوابت طريق الكرامة لأن شعبنا أيها الإخوة الكرام شعب يحتاج إلى كرامة شعب مجروح الشعب الفلسطيني شعب مجروح يريد قيادة تضمد الجراح ويريد قيادة تحمل كرامة ويريد قيادة تحمل عزة وأنا أقول لكم يا أهل شمال القطاع ويا كل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي الخارج لكم قيادة ستحمل كرامه وستضمد الجراح ولن تطاطع الهامة بإذن الله ولن تطاطع الهامة بإذن الله هذا ما نستمده بعد الله سبحانه من شعبنا من شهدائنا من أسرانا في سجون الاحتلال من جرحانا نستمده من الثكانة والأرامل نستمده من أصحاب البيوت المدمرة والأراضي المجرفة والشجاعات شجر المقتلة نستمد هذا الثبات من كل أولئك. وسنمضي بإذن الله تبارك وتعالى إذا أيها الإخوة أيها الكرام الحديث في السياسة طويل ولكن ما أحران اليوم أن نذكر أنفسنا بالإيمانيات ما أحران أن نذكر أنفسنا بالقرآن وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصيرة العظماء من أبناء هذا الشعب وأبناء هذه الأمة ما أحرانا أيها الإخوة الكرام وأنا أقول هذا الشعب كم هو مبارك وكم هو عظيم وكم هو معطاء وعلى اختلاف شرائحه وطبقاته على اختلاف مواقعه شعب يتقدم بالأمس كنت أصلي صلاة المغرب في مسجد أبي حصير في مدينة غزة فوقفت وأعطيت الناس كلمة بسيطة بعد الصلاة فإذا بشاب في ريعان شبابه ربما يكون طالب مدرسة أتامي وقال أنا أملك مصروفي، أنا أملك المصروف بتبعي، عشرين شيكل أنا أتبرعه لوزارة المالية للحكومة الفلسطينية. متين؟ والله، وإن شاء الله أنها ستكون في ميزان الله أقل من جبل يوحن، بإذن الله تعالى. ورجل يبيع الكعب في رام الله يدي إلى مسجد وفيه الإخوة أعضاء التشريع وبعض الوزراء في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم في نهاية اليوم ويقدم لهم ظرفا فيه بعض الشواكل يقول لهم هذا ما قيمة ما بعته في هذا اليوم إني أتبرع به إلى الشعب الفلسطيني وإلى الحكومة هذا الشعب الذي بذل وعطى الدماء يعطي الآن مما أفاض الله عليه مهما كان قليل ماذا تعني هذه المواقف أيها الإخوة ماذا تعني هل مغزاها في قيمة المبلغ أم مغزاها أعظم وهي رسالة للاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية والاحتلال ولكل من يخطط لإفشال هذه التجربة هذه رسالة أن الشعب الفلسطيني لم يتخلى عن تجربته وعن حكومته مهما كانت التضحيات ومهما كانت الضغوط والحصار وأنا أقول لكم واعوذ بالله من كلمة أنا وأنا أمامكم سنأكل الزعتر والملح والزيتون ولن نطاطع الهامات إلا لله رب العالمين نعم أيها الإخوة الكرام لأننا أمناء, أمناء على حقوق الشعب وثوابت الأمة ولن نخون بإذن الله ولن نهون ولن نتراجع الحكومة الفلسطينية أيها الإخوة الكرام لم يمضي عليها أسبوعان من تسلم الحكم وإذا بالعالم يقوم قومة واحدة حصار، تهديدات، قطع مساعدات، محاولات إفشال، وضع عراقيل، سحب صلاحيات، مراسيم بهدف سحب الصلاحيات فتصبح الحكومة الفلسطينية معلقة في الهواء لا مسؤولة عن أمن ولا عن معابر ولا مسؤولة عن سلطات وتصبح هكذا فقط مسؤولة أمام الشعب الفلسطيني عليها أن توفر له الرواتب، وما دون ذلك يؤخذ إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة ونحن قلنا ونقول ونكرر حرصنا على حماية مشروعنا الفلسطيني على حماية ساحتنا الفلسطينية على حماية الشراكة وعلى حماية الائتلاف وعلى قاعدة أن السلطة أصبحت لها برنامج وبرنامج ولكن أكدنا مرارا أننا ضد صدام البرامج وأننا مع تكامل البرامج ومع تعاون البرامج وقلنا مراراً وتكراراً أن شعبنا الفلسطيني وأن الحكومة الفلسطينية حريصة على مصالح الشعب الفلسطيني ولكن أيها الإخوة الكرام في ذات الوقت نحن نلتزم بقول عمر رضي الله تعالى عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني أنا مش طرطور ولا الوزراء ولا حكومة هذا شعب اختار حكومته ومن هنا على الجميع أن يحترم إرادة الشعب الفلسطيني نحن أكدنا على الوحدة والتعاون ورص الصفوف وعلى حماية المشروع وعلى التكامل وعلى حماية مصالح شعبنا وأننا أمنا على مصالح هذا الشعب وسنمضي بإذن الله وأقول لكم أيها الإخوة لأن البعض يحاول أن يصور أن الحكومة الفلسطينية يعني مدتها شهر شهر ونص أنا أقول لكم بإذن الله ستمضي هذه الحكومة إن شاء الله إن نهاية مدتها الدستورية أربع سنوات كاملة بإذن الله تعالى ثم بعد ذلك نعود إلى الشعب الفلسطيني في صندوق الاختراع أي محاولات غير ذلك لن يقبلها الشعب الفلسطيني لن يرضى عنها ومن هنا أقول أيها الإخوة الكرام إن الحكومة الفلسطينية هي نتاج برنامج قائم على أسس أولها حماية الحقوق والثوابت. ثانيها ثانية الإصلاح والتغيير نحن رفعنا شعار الإصلاح ولذلك سنكون مناع مع هذا الشعار نحن نريد إصلاح ومن ينظر إلى هذا الواقع يدرك كم نحن بحاجة إلى الإصلاح لأننا على الصعيد المالي تسلمنا خزينة فارغة من المال لا يوجد بها شيء وعليها ديون تصل إلى 750 مليون دولار في الداخل وأكثر من مليار ونصف مليار دولار للخارج وتسلمنا وزارات أغلقت هيأكلها الإدارية بقرارات مسبقة ثم الآن في هناك محاولات لسحب صلاحيات ووضع عراقيل نحن نقول أيها الإكوة نحن رفعنا شعار الإصلاح والتغيير والشعب الفلسطيني انتخب على هذا الأساس ولذلك سنصلح وسنغير بالقانون بالنظام بالأعراف بحماية الشعب ومصالح الشعب وبحماية حقوق كل أبناء شعبنا الفلسطيني على قاعدة التمسك بشعار الإصلاح والتغيير ثم انتخبنا أيها الإخوة لنحمي حقوق الشعب الفلسطيني وثوابت الشعب الفلسطيني وسنكون أمناء على ذلك والله أسأل أن يوفقنا وأن يسدد خطانا وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وتوبوا من الذنوب جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ورض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده وعلى النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام علم الله سبحانه وتعالى كلما مضينا في موضع أو مسجد أو شارع وها نحن نرى نرى هذه الجموع علم الله أن صدورنا تنشرح وأن قلوبنا تطمئن وأن عقولنا تهدأ في زحمة الأحداث والضغوطات حينما نلوذ بكتاب الله وبصيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرى المؤمنين نرى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم بهذا الاحتضان وبهذا التوحد وبهذا الترابط وبهذا التماسك زدنا اطمئنانا زدنا اطمئنانا وزدنا سكينة بإذن الله تبارك وتعالى ولذلك أقول لكم أيها الإخوة الكرام إن الضغوط والحصار والتهديدات إنما تهدف تهدف إلى شيء واحد، تهدف إلى أن تنتزع منا الأوراق، وإلى أن تسقط القلاع، وإلى أن تسقط الحصون، ونحن نقول لكم أيها الأخوة الكرام، يا أبناء شعبنا الفلسطيني، لن تسقط القلاع بإذن الله، لن تسقط الحصون. لن ينتزعوا منا الأوراق لن ينتزعوا منا المواقف التي تتعارض وثوابت الشعب الفلسطيني لن ينتزعوا منا المواقف نقولها وبكل وضوح لن تسقط القلاع ولن تسقط الحصون بإذن الله تبارك وتعالى وهذا أمر وأما الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام فإني أتوجه إلى شعبنا الفلسطيني بعظيم الشكر والتقدير على مواقفه العظيمة أشكر الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية التي خرجت بالأمس في مدينة غزة في مسيرة حاشدة لتؤكد وقوفها إلى جانب الحق الذي نتمسك به وإلى رفضها الضغوط التي تمارس على الشعب الفلسطيني أشكر أهالي الشهداء والأسرى العظماء الذين ما زالوا يقفون في الميدان بكل ثبات، وجاءوني ليقولوا يا أبا العبد نحن أهالي أسرى وشهداء سر والله معك ولن يترك عملك ولن نطأطئ بابن الله تبارك وتعالى أشكر الإخوة أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات والمدن والقرى رجالا ونساءا شيبا وسبانا وأشبالا وهم ينضحون بالخير بالعيون البراقة. التي تمتلئ عزما وثباتا أشكر كل أبناء شعبنا الذين يقفون معنا اليوم وأقول لبعض أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يظنون أن محاولة اللعب على التناقضات أو الجراح تريثوا لا تتعجلوا لا تتعجلوا هذه حكومة نبتت من شجرة أصلها ثابت أصلها ثابت هذه ليست فرع في هواء تطير يمنة ويسرع تريثوا لا تتعجلوا لا تتعجلوا الخطأ نعم أقول ذلك لبعض أبناء شعبي الكرام الذين نعتز بكل أبناء شعبنا ونحمي حقوقهم ومصالحهم وسنبقى المسؤولين بعد الله أمامهم على كل ما يهم ويخلص ويصلح هذا الشعب ثم أؤكد أيها الإخوة أننا في مواجهة الحصار نقوم اليوم كحكومة فلسطينية بحركة مكثفة وباتصالات حثيثة ولقد أرسلت عددا من الإخوة الوزراء لزيارة عواصم عربية وقد وصلوا إلى هذه الدول إلى دول خليجية وإلى مصر وإلى دول أخرى في المغرب العربي لقد أرسلت الإخوة الوزراء إلى العواصم العربية وإلى العواصم الإسلامية واتصلت الليلة ومرارا بالسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي أوجه له الشكر والتحية من هنا من جباليا من شمال القطاع على مواقفه العصيلة وهو يدعو الأمة العربية والإسلامية والقطاع الخاص والقطاع العام للتبرع للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية نحن أيها الإخوة لن نستسلم ولن تنجح كل محاولات عزل الحكومة لن تنجح أقول لكل الأطراف لن تنجح كل محاولات عزل الحكومة الخيارات البديلة خطيرة الخيارات البديلة خطيرة وعلى كل الأطراف أن تدرك ذلك أقول هذا الأمر وأنا مطمئن أيها الإخوة الكرام أن الله بقوله ذكرنا سبحانه بقرآنه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء نعم أيها الإخوة ومع ذلك نحن لم نتوقف الاتصالات جارية وشخصيا اتصالت برؤساء وزراء لدول عديدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية واتصلت بوزراء خارجية واتصلت بنخب وقبل أن أصل إليكم كنت في اتصال مع أمين سر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دكتور محمد سليم العوة الذين افتتحوا مقرهم بالأمس القاهرة وذكرتهم بالشعب الفلسطيني وبما يتعرض له الشعب الفلسطيني وسمعت كلاما طيبا من كل من اتصلت بهم إخواني نحن بحاجة إلى وقت لترتيب الوضع ترتيب الأوراق رغم الحصار والضغوط المتسارعة خلال أيام قليلة ولكن نحن إن شاء الله ثابتون متمسكون لا رجرجته ولا عودة إلى الوراء إنما نمضي قدما بإذن الله تعالى نتسلح بإيماننا بإرادتنا بشعبنا بأمتنا بالخيرين من أبناء هذا العالم ولقد وجهت بالأمس رسالة شكرا لرئيس الوزراء الإيطالي المنتخب جديدا وشكرته على موقفه الذي أعلنه بالنسبة للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية وأقول لكم أن هناك دول حتى في الاتحاد الأوروبي بدأت تجري اتصالات اطمئنوا تريثوا أيها الإخوة الكرام واستمسكوا بحبل الله المتين ولقد زارني كثير من أبناء شعبنا مهنئين مؤازرين مؤيدين العشائر والمخاتير والأعيان من رفح وحتى بيت حانون الجامعات المعاهد وزارات أبناء الشعب عوام أبناء شعبنا وبالامس تلقيت رسالة حقيقة هي رد على كثير من أولئك الذين يقولون حكومة حماس احنا حكومة حماس نحن خرجنا بالرحمة هذه الحركة ولكن حكومة الشعب الفلسطيني هذه حكومة الشعب الفلسطيني نحن لم ناتي على ظهر دبابة ولا بالقلاب عسكري ولم ننتزع السلطة من أحد نحن جئنا من خلال خيار الشعب وصندوق الاقتراع والانتخابات حرة ونزيهة ولذلك نحن أيها الإخوة حكومة الشعب الفلسطيني لا نفرق بين أحد من أبناء شعبنا ولا نحابي أحداً إنما نحن نمضي على الحق وهذه رسالة وصلتني لي ليلة الماضية من البطريرك إرينيوس الأول البطريرك الشرعي لطائفة الروم الأرثوذكس في القدس وسائر الأراضي المقدسة من الإخوة المسيحيين وأريد فقط أن أقرأ عليكم. فقرة مما جاءت في هذه الرسالة بقول ونحن ممثلي الجانب المسيحي من هذا الوطن نقف معكم في مهامات البناء والخير والسلام نرفض التحريض المؤسف عليكم نرفض التحريض المؤسف عليكم قبل أن تتمرسوا في الحكم ونرى أن إرادة الشعب الفلسطيني يجب أن تحترم لقد حاولت اسمعوا يا إخواني كأنه يذكرنا بصفر ميوس الذي سلم المفاتيح لعمر رضي الله عنه ونص الله أن نكون شيئا بسيطا من عمر. لقد حاولت بعض القوى إطعام المسيحيين الفلسطينيين. حاولت بعض القوى إطعام المسيحيين الفلسطينيين واستخدامهم غذاء لتحريضهم عليكم. فقالوا. أنكم ستبتهدونهم، يعني الحكومة ستبتهد المسيحيين، ونحن نرفض تماما هذه الاتهامات، ونقول بأعلى صوتنا من القدس، هذه رسالة من القدس، نقول من القدس، من بلد النور والإيمان، وإحدى أقدس الأقداس لدى كل أهل الكتاب، إن المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، فلسطينيين يعيشون هنا. منذ مئات السنين بالتآخي والمحبة ولا يوجد أي مبرر لأن لا يستمر في ذلك اليوم وفي المستقبل أيضا وكلنا ثق بأنكم واعون إلى هذه القضية مثل كل القضايا الكبرى والأساسية التي تشغل بالكم في بناء هذا الوطن ليكون أفضل وأجمل وأكثر إيمانا وحبة قدما, قدماً على طريق النجاح والتوفيق ونرجو أن يوفقنا الله بأن نكون لكم عوناً وسنداً في كل مهامات الخير. هذا أيها الإخوة رسالة لكل مسيحيي العالم الذين يحاول البعض منهم اليوم الإساءة للديانة المسيحية بفرض الحصار على الشعب الفلسطيني. نحن شعب واحد مسلمين مسيحيين قوة شرائح فصائل. نحن شعب واحد. ونحن سنكون أمناء بإبن الله تبارك وتعالى على مصالح شعبنا وأوجه التحية كل التحية لشعبنا الفلسطيني في الشتات في مخيمات اللجوء مخيمات الشتات وإلى قياداتهم ونقول لهم كونوا على يقين أننا نتمسك بحق العودة ولا تنازل بإبن الله تعالى. ولأسران الأبطال في سجون الاحتلال نتمسك بحريتهم وعودتهم إلى أهلهم وديارهم سالمين غانمين نتمسك بأن نخفف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني ما استطعنا إلى ذلك سبيلا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا الصلاة حيا للباة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة انه هو كمال الله ومعقبا لا هي الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للأمير في العالم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دي سنعبد وفياك نستعيد اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلى المغضوب عليهم ونظامهم بسم الله الرحمن وَالضُّحَى والضحى إِذَا إذا مَا ما ودعك وَمَا وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالما فهدا ووجدك عائما فأغنى فأما اليتيم فلا تطمر وأما السائل فلا تنهر وَأَنَّ بِنَّا مَتِيُّ بِكَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياه نعبد وإياه نستعين. Ehdin al-ṣirāq al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 يا الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر